قلبي يريف محلقا ويجوب في هذه السماء يحكي شعورا عارما وصل الشعور قلبي يريف محلقا ويجوب في هذه السماء يحكي شعورا عارما وصل الشعور الأندما قلبي يريف محلقا ويجوب في هذه السماء يحكي شعورا عارما وصل الشعور للنجوم وحكى لهم عن فرحتي متألقا متبسما قال الذي ما قلته ليت الفؤاد تكلما وجمد من الفرح الذي غطاه حتى أبكي ما. حتى الحديث يقولوا مترددا متلاثما وحكى لهم عن فرحتي متألقا متبسما قال الذي ما قلته ليت الفؤاد تكلم وجم من الفرح الذي قطاه حتى أبكما حتى الحديث يقوله مترددا متلاثما قلبي يريف محلقا ويجوب في هذه السماء يحكي شعورا عارما وصل الشعور الأنجما وكان لقاؤنا خطفا سريعا مفعما بالحب فائضا دافئا مسترسلا بعد الظما بالأمس كان لقاؤنا والسعد فيه ترنما يا صحبتي لقياكم عهد نقي أحكما وحكى لهم عن فرحتي متألقا متبسما, متبسما, متبسما, متبسما قال الذي ما قلته ليت الفؤاد تكلما وجم من الفرح الذي غطاه حتى غكما حتى الحديث يقوله متردداً متلعثماً قلبي يريف محلقا ويجوب في هذه السماء يحكي شعوراً عارباً وصل الشعور الأنجل حكى لهم عن فرحته متألقاً متبسماً قال <تصفح> <تصفح> الذي ما قلته ليت الفؤاد تكلما ليت الفؤاد تكلما ليت الفؤاد تكلما